إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ملته عما يقولون. ليمسن الذين كفروا منهم ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم.